وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم تيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يغرب الله للناس أنفالهم فإذا لطيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخمتهم فشد الوثاق فإما منن بعد وإما في داء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله ل. منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليم ظل أعمالهم سيهديهم ويصرح بالهم ويدخنهم الجنة عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبّت اقعدامكم والذين كفروا فتعس لهم وعن اعناهم ذلك بانهم كرهون ما انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسير في الارض فينذر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم تمر الله عليهم وان أَمْفَالُهَا لَهَاذَاكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الْلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تجري من تحت الأنهار والذين كفوا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والناه مفوا لهم وَكَيٌّ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُمَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا فَلَا نَصِيرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ فيه كمن زين له شعَرَ عمله واتبعوا أهله أهُم مثلاً التي مُعدَّ المتقون فيها أنهار وأنهار من لبن لم يتغير دعا وأنهار من خمر لمة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولن فيها من كل ثمرات وما أفرج من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما عظيما إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله ولا يقلوا الذين اهتدى زادهم هدى وما آتاهم طغواهم فهل ينظرون الا ساعه تنطق بوط فقد جاءت شهورها فان لهم إذا جاءتم فعلم أن min'minina wal mu'minat wallahu ya'lam taqallabukum wa mathwakum wa yaqulu سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مر ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى علم فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أُولَيْكَ الَّبِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَاءَ بَصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُومٍ أَقْفَالُهَا الذين اغتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم لهم ذلك بأنهم قالوا كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة jammū kallā wa law nashā'ū bölüven ne kum haktamen müce dinmin ku vasa bir ön ne bölü ve ah oku İdiği kafaatım بعد ما تبين لهم الهدى لن يغر الله شيئا وسيحمض عمالهم يا وَرَمَلَكُمْ إِنَّ النَّبِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ و تدعوا السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولي يتيحكم الدنيا لعب توأمیلو واتتقو يتنكم جرکم ولا يسألكم أموالكم إِن يسألكمها فيحفيكم تبخالو ويخورج الله Sabillana, fermen kum maya bıxl, vamaya bıxl. Fa nefsi. Vallah, ganiyul تَتَوَلَّمُ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ فَمَا لَكُمْ أَمْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ فتحنا لك فتحينا ليوفِر لك الله ما تقدَّم من دمك وما تأخر ما يتم من عمتَه عليك ويهديك صراطاً مستقيماً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 السموات والأرض، وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار قانية. فيها وانكبر عنهم سنيات وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات yine binlevan neem aleyde İcı sev ve ان اونسناك شايدا ومبشرا ونذيرا لتقامنو بالله ورسوله وتعذروه قووا كي د كرة أص